انت معايا ما يشغلنيش الناس فرق الاحساس اجمل بكتير وانت معايا بشوفك احلى الناس دي حقيقه خلاص مفيهاش تغير باين حبيت ايوانه حبيت حبيت الدنيا اللي بتتحكلي معاك على طول بين حبي دايوانا حبيت وبشوف في عينيك الفرحه اللي تخليني بقول حبي دايوانا حبيت حبيت الدنيا اللي بتضحك لي معك على طول وبشوف في الفرحه اللي تخليني بقول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 ده مفيش ثانية تعدمت وحشنيش وارتحت معاك طب اسمي ده باين حبيت ايوانا حبيت حبيت الدنيا اللي بتتحكلي معاك على طول باين حبيت ايوانا حبيت وبشوف عنيك الفرحه اللي تخليني بقول باين حبيت ايوانا حبيت حبيت الدنيا اللي بتضحكلي معاك على طول وبشوف عنيك الفرحة اللي تخليني بقول